فليقولوا عن حجابه لا وربي لنقبال فليقولوا عن حجابه أنه يفني شبابه وليغالوا في عتابه إن للدين انتسابه لا وربي لنقبال همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سهل المنافق لو عن حجاب أنه يفني شباب والغوال في حجاب إن للدين انتساب لا ورم إن مثل الجبال أي معنى للجمال الغدا سهل المناء حاولوا أن يختعوني صحت فيهم أن دعوني سوف أبقى في أصموني لست أرضى بالمعنى لن يلال من إبائي إنني رمز النقاي سرت أدق وضيائي خلف خير الأنبياء إن لي نفسا أبي إنها تأمدني إن درمي أخي قدوتي في سميا فليقول عن حجابي لا ربي لن أباكي فليقول عن حجابي أنه وليغالوا في <تصفيق> عتاب إن للدين ساب الدنيا ورمي مثل الجبال ايما لن الجبال ان غدا سهل الملعون من هدى دينك ترا فينا اختها صافي دربنا درب دين ليس يرضى بالردي لا بنت الدين الجليل لا فيا سيدي بالاستجابه باحتشام افرض الآن احترامي سوف ام أو بالي يقول عن حجابي لا وربي لن يقول عن كتاب انه يفني شبابي وليغالوا في عتاب ان لي انتسابا مثل الجبال ايما